فَبِمَانَ قُبْلِجِمِّثَقَم وَكُفْْْرِهِم بِآاتِ للِلهِ وَقَتْ لِمُ الأمْ بَِاء بِوييرِ حَِّ وَقَِهِم قُلوب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 وَقَالُوا إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول الله, وَمَا, قتلوه وما صلبوه ولكن لَهُمْ وإن الذين تَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ دَنَا رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ أُمَّلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصد وَأَخْذِهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الْرِبَى وَقَدْ نُبُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا wa ma unzila min qablika wal muqeemina اَخِيرِ اُولائِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عظيم